بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إ ذ ا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إ ن ه إ ل ا وحي يوحى علمه شديد القوى د و مره فاستوى وهو ب ا ل أ ف ق ا ل أ ع ل ى ثم دنا ف ت د ل ا فكان قاب قوسين أ و أ د ن ى ف أ و ح ى إ ل ى عبده ما أ و ح ى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد ر آ ه ن ز ل ة أ خ ر ى عند س د ر ة المنتهى عندها جنه ا ل م أ و ى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من آ ي ا ت ربه الكبرى افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى الكم الذكر وله ا ل أ ُ ن ث ى تلك اذا قسمه ضيزى ان هي الا اسماء سميتموها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 وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى وان عليه النشاه الاخرى وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى وانه أ ه ل ك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانو هم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشى فباي آ ل ا ء ربك تتمارى هذا نذير من النذر ا ل أ و ل ى أ ز ف ت ا ل آ ز ف ة ليس لها من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا